في هذه الآية الكريمة أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة من إضاح الحق بالرفق واللين، وعن مجاهد وجادلهم بالتي هي أحسن قال أعرض عن أذاهم وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أي إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن قوله لموسى وهارون في شأن فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ومن ذلك القول اللين قول موسى له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أعلم بمن ضل عن سبيله أي زاغ عن طريق الصواب والحق إلى طريق الكفر والضلال وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى. كقوله في أول القلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وقوله في الأنعام إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقوله في النجم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا والظاهر النصيغة التفضيل التي هي أعلم في هذه الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة فهو كقول الشنفرى وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا أي لم أكن بعجلهم وقول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز واطول أي عزيزة طويلة قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة في تمثيل المشركين بحمزه ومن قتل معه يوم احد فقال المسلمون لئن اظفرنا الله بهم لنمثلن بهم فنزلت الايه الكريمه فصبروا لقوله تعالى لهو خير للصابرين مع ان سوره النحل مكيه إلا هذه الآيات الثلاثة من آخرها مدنية والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله الآية وقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له الآية وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إلى قوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلى قوله أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا كما قدمنا أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسيكون لنا حديث حول مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة في لقائنا القادم إن شاء الله والى ذلك الحين استودعك الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته